مرحلة المراهقة أنا قلق على ابني عمر لقد أصبح يخرج من البيت متى شاء ويرجع متى شاء ولا يخبرني بالمكان الذي يذهب إلي ولا بالأصدقاء الذين يذهب معهم أنا خائف عليه هذا شعور طبيعي ولكن لا تنسى أن ابنك عمر أتم سادسة عشرة من عمره، وهو الآن في مرحلة المراهقة، ولا بد أن تعامله بحكمة. كيف أتعامله بحكمة؟ يشعر عمر الآن بأنه رجل يعرف ما ينفعه وما يضره. في الحقيقة، أنا أعامل عمر الطفل. افعل كذا، لا تفعل كذا. قل كذا لا تقل كذا إلبس كذا لا تلبس كذا هذا أسلوب غير سليم في التربية معاملة الشباب تختلف عن معاملة الأطفال سيبتعد عمر عنك هذا ما حدث فعلا فهو يقضي معظم الوقت مع أصدقائه ولا أراه إلا قليلا غير أسلوبك مع ابنك تحاور معه واحترم آراءه وسيعود إليك جزاك الله خيرا يا خال عمر